وجاء في العون ومن قبله والمؤتفيات بالخاطئة فعصو رسول ربهم فأخذهم أخذت الربية إن لم ما ضل ما أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرت وتعيا أذن